يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء نكمل تفسير قول الله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا الآيات قال رحمه الله الإشارة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر راجعة إلى قوله تعالى الشيطان سول لهم واملا لهم أي ذلك التسويل والإملاء المفضي إلى الكفر بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر وظاهر الآية يدل على أن بعض الأمر الذي قالوا لهم سنطيعكم فيه مما نزل الله وكرهه أولئك المطاعون والآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل أنه كافر بالله بدليل قوله تعالى في من كان كذلك فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقد قدمنا ما يوضح ذلك من القرآن في سورة شورى في الكلام على قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وفي مواضع عديدة من هذا الكتاب المبارك وبينا في سورة شورى أيضا شده كراهة الكفار لما نزل الله وبينا ذلك بالآيات القرآنية في الكلام على قوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وقد قدمنا مرارا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة والله يعلم إسرارهم قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم أسرارهم بفتح الهمزة جمع سر وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم إسرارهم بكسر الهمزة مصدر أسرّا فقوله وأسررت لهم اسرارا وقد قالوا لهم ذلك سرا فأفشاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلنون وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أي فكيف يكون حال هؤلاء إذا توفتهم الملائكة أي قبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الملائكة يتوفون الكفار وهم يضربون وجوههم وأدبارهم جاء موضحا في مواضع أخرى من كتاب الله كقوله تعالى في الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وقوله في الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الآية فقوله باسطوا أيديهم أي بالضرب المذكور والإشارة في قوله ذلك بانهم اتبعوا ما أسخط الله راجعة إلى المصدر الكامن في الفعل الصناعي أعني قوله يضربون وجوههم أي ذلك الضرب وقت الموت واقع بسبب انهم اتبعوا ما أسخط الله أي أغضبه من الكفر به وطاعة الكفار الكارهين لما نزله والإسخاط استجلاب السخط وهو الغضب هنا وقوله وكرهوا رضوانه لأن من أطاع من كره ما نزل الله فقد كره رضوان الله لأن رضوانه تعالى ليس إلا في العمل بما نزل فاستلزمت كراهه ما نزل كراهه رضوانه لأن رضوانه فيما نزل ومن أطاع كارهه فهو ككارهه وقوله فأحبط أعمالهم أي أبطلها لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة وقد أوضحنا المقام في ذلك إيضاحا تاما في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الآية واعلم أن هذه الآية الكريمة قد قال بعض العلماء إنها نزلت في المنافقين وقال بعضهم إنها نزلت في اليهود وأن المنافقين أو اليهود قالوا للكفار الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر وهو عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والتعويق عن الجهاد ونحو ذلك وبعضهم يقول إن الذين اتبعوا ما أسخط الله هم اليهود حين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوه وكرهوا رضوانه وهو الإيمان به صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله رحمة واسعة والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الآيات عامة في كل ما يتناوله لفظها وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما نزل الله ثم قال رحمه الله مسألة اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان تأمل هذه الآيات من سورة محمد وتدبرها والحذر التام مما تتضمنه من الوعيد الشديد لأن كثيرا ممن ينتسبون للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد لأن عامة الكفار كارهون لما نزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا القرآن وما يبينه به النبي صلى الله عليه وسلم من السنن فكل من قال لهؤلاء الكارهين لما نزله الله سنطيعكم في بعض الأمر فهو داخل في وعيد الآية واحرى من ذلك من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه وأنه محبط أعمالهم فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا سنطيعكم في بعض الأمر أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وسيكون لنا بعده لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته